وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جادية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة